أول وسيلة من وسائل إبليس نزع العورات ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سنة الأعراف بعد قصة آدم قال يا بني آدم آدم الآن خلص مات عليه السلام وخرج من الجنة وسيرجعه الله جل وعلا لكن الخطاب الحين لعيال آدم اللي حنا منهم قال الله سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الجنة شلون يا رب ينزع عنهما لباسهما يعني شوف الله بعد ما اخرج آدم من الجنه وجه الخطاب لعيال آدم بني ادم اللي منهم قال يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه شلون يا رب ينزع عنهما لباسهما ليورياهما يعني اول وسيله من وسائل ابليس نزع العورات نحن اليوم ترأمان مشكلة كبيرة في الأرض بين دعاة للفضيلة و دعاة للرذينة. اليوم الهجم الشديس الآن في بعض أوروبا بعض بلاد أوروبا حتى البنات الآن في الحجاب في فرنسا ممنوع البنت في الابتدائي تتحجب تحط أي رمز ديني يسمحون لكن الحجاب ممنوع تغطية الوجه الآن صار في الأماكن العامة ممنوع في فرنسا في بعض الدول الآن الأوروبية يطالبون أيضا بمنع الحجاب مو بس المقاب وفي المدارس وفي غيرها في بعض البلاد العربية كانت الحمد لله الآن الله فرج عنها مثلا تونس وغيرها كان ممنوع حتى الحجاب في تركيا كان ممنوع الآن رجع الآن الصحة الإسلامية رجعت قضية حرب الفضيلة والرديلة موجودة في الأرض منذ إبليس اول ما بدأ بالشجرة بدأت لهما سؤاتهما وبدأت الحرب لكشف العوات. ولهذا ليس قضية إسلامية بعض الناس صحيح. يظن أنها قضية إسلامية لا قضية مرتبطة بفترة الإنسان طبيعتش. ولهذا لما بدت السؤوات سوى آدم عليه السلام وحوى طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة قاعد يأخذون ورق الشجر يغطون السؤوات لأن الحياة, الحياة ترى يرتبط فيه البشر الله. ما هي قضية إسلامية ترى حتى النصارى شوف الآن صورة مريم العذراء اللي يزعمون أنها مريم طبعا زعما انها مريم ومريم خير نساء العالمين عليه السلام لما يصورون يحطونها بالصور، يحطونها بدون حجاب؟ لا طبعاً يحطونها مع الغطاء اللي على الرأس يعتبرون شيء من الحجاب وإن كان شيء وهو لا، حتى راهباتهم ما يلبسوا الحجاب؟ كلهن بالحجاب إما الأسودة والأبيض شيخ أنا حطيت في التلفزيون تقرير قبل ستين سبعين سنة في بريطانيا كان في عزاء، موكب عزاء وكان في موكب العزاء أحد الملوك ميت في النساء، النساء الملوك كانوا خارجين في وفد العزاء حطيتهم بتلفزيون في برنامجي، زوايا تدري شو صورهم شيخ؟ ليس حجبات أسود بأسود شفت العباية الغطوة، اللي المرة تتغطى الحين حجاب كامل بهذه الصورة كله كله, كله كامل كامل من فوق الرأس؟ عباية عباية كاملة شيخ من مدن أن تبدأ؟ شيخ من الرأس إلى الرجل كامل هذا منه؟ نساء الملك نساء في بريطانيا هذا اليوم اليوم الناس حين قاعد تابع عرس وليم والناس كلها الان مش دوهين طاعم صلاة الجمعة أستغفروا كاللهم وراحين يتابعون بعضهم عرس ولي العهد اللي في, في, في بريطانيا ومع التبرج الموجود والفاضح وانهزام فرح هذا انهزام طيب حتى لو, لو دخلوا الجحرة ظبر دخلتوا مم جمال الحجاب مم قضية إسلامية قضية فطرية فطرية يعني الإنسان مخلوق على أن يستحي ولو ولولا الحياء ما في خير اصر الامم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذه مقوله كل الانبياء قالوها انما ما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاني ان لكن باكتمال انوارك عند الله